كريم اكان للناس عجبا ان اوحلنا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن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 وَالَّذِينَ neka لَهُمْ شَرَابٌ szarobum, a وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وقدره منازل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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَعَيَاتٍ لِقُومٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَمَّنُوا بِهَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَمَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانة اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم, أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمهون وإذا مس الإنسان احضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو